لآن آل القرآن. القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرط فيه إن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزود فإن خير الزاد التقوى أقول يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعل الحرام واذكروا كما يداكم وإذا اذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وباله فمن تعجل في يومين فلا إثن عليه ومن تأخر فلا إثن عليه لمن اتقى واتقوا الله تعلموا أنكم إليه تحشروا ومن الناس من يعجبك قوله في حياة الدنيا ويشيد الله على ما في قلبه وهو ألد يفسد فيها ويهلك الحرث عن ناس والله لا يحب الفساد وإذا قيل له لا الله أخذته العزة بالإذن فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه بتضاء مرضى تولاد ومن الناس من يشري Samo de Terran الله ترجع الأمور سلبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من وما ز قومي يشاءوا بغير حساب كان الناس امه واحده فلعذب الله النبيين متشكلا ممارين وانزل معهم الكتاب للحق ليحكم بين الناس في مختلفوا فيه و تَنَفُّ فِيهِ مِن حَقِّهِ بِإِذْنِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ نَسُوا قَوْلَنَا فَنَسِيَهُمُ طريب انا ان نصره الله قريب انا ان نصره الله قريب يستغنون قل ما فقتم من خيرها فلوالدين وام